الجن يستمعون القرآن أغلب مفسرة رحمة خدالبيت وقتها في آيات كريم يقولون أنه في وقت في وقت رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم مكة قومي النبي صلى الله عليه وسلم باري بين عينا دري يدري النبي وصيزة فيك وصحابات في غلق عذاب دون وغلق ای شد تو گرک نخوشیدن پیامبری صلی الله و علیه وسلم پیامبر صلی الله و علیه وسلم چه طائفه و طائفه شنیا و پیشوازیا و تکرارن آوا همه آغلب بسرمانزانن که پیشوازیا پیامبری صلی الله و علیه وسلم و تکرارنونیا دیسواش مروید به عقل و بچی کو دینه خو همه اینان و بردن پیامبری صلی الله و علیه وسلم که ازیت پیامبری بده پشتی پیامبرهاییه و صلی الله و علیه وسلم الویه خاصه وقتك ك مام بيغنبري صلى الله عليه وسلم مربو كيف دفع على بيغنبري صلى الله عليه وسلم هزانه خديجه مربو جلك قالت ازيته الله عليه وسلم وربنا كيف في وقتها ازيته وما الله عليه وسلم قال جلك زور بيتي حتى عندك بي الله عليه وسلم مكثنا موكثنا مو حدي وحي ببركه الى تنبي حتى عندكو تم شجره تناق يعني افنت قالت كريت وقالت بيغنبصا حسن في بيت أزيادن. ورب العالمين <سؤال> اكلوا في امريكا اللي صلى الله عليه وسلم حاسك الدردلي في امريكا اللي صلى الله عليه وسلم ما وقت الله عليه رب العالمين بجد وإفصرفنا إليك نفرا من الجن رب العالمين جماعتك أجنا الله عليه لي يستمعون القرآن آتوا مجحب دنا وقرانا وفي عمباري صلى الله عليه وسلم وفي عمباري الله عليه وسلم هس صلى الله عليه وسلم ألوك الأوحي إليه أنه استمع نفر من الجنّ فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. ورد أربع من يجوتى واحد من يفريك رجوتة هندك أجنّهات بنالو يتوه وشحدا قرآن أوى خدبة تهناة صرفنا إليك نفر من الجنّي صرفنا يعني بعثنا يعني ما يقولي سيهتو دهانا يون سيهتو هفتانا يعني جماعاتك أجرنا ما غريكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لو كي خب دناتا يستمعون القرآن واتمو كي خب دنا القرآن و أف آياتا دل ما قد تل دانا بأبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم يعني هكا أهل عردي واش أزيادة تدبيت يا محمد صلى الله عليه وسلم أفا هندك يديد إيمان ابتعينن كه مروفنين مروفنين و جنس مروفن بابي الله عليه وسلم حريفه كده بحسي الجنات للبجد سي صنفن يعني سي جورن سي قسمن بجد هندك يطيرون في الهواء انك نوعيد الجن هويت فرن يعني تنو فرن هو بك طايره ومنك الوه الله عليه وسلم بجد مارن وصنع شكل مارن وشكل الله عليه وسلم يش نوع سيد الجنش بابي الله عليه وسلم وكي منا يعني وكي منا يعني جي جي المال ده منك تهين المال ونف خانية ده ونف ج أو و جنا سفرة وجن مال ده تهين جت قيد يعني أولين عبيد فرن يجا في أجننا وبوتي بس بوتي أجناء جماعتك أجناء الله وعليه وسلم وجوه إلهودا فلما حضروه زب النار الله عليه وسلم وبيعة عمر القرآن قالوا أنصتوا وجوه إلهودو الله وعليه وسلم في بي قرانه بيت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 كما عثمان تجيح حراز بو وانا كان برشنا عثمان همو جيهكي وغوريا آگريتا هفنه هر کسه نيزي كي واجه ابو او جرب عامين بوداناين هنگي هاتن اجنا شكت غل يانگو تهلاش تهي قوم العادي هاتن پهغمبر دي صلى الله عليه وسلم كي قرآن تهلت واف حادثه پهغمبر صلى الله عليه وسلم غل اجنا دو سي جاركا يام بتر غل اجرا یا دوباره بي يعني بس ایک جارنية هي جارني يا پیغمبر الله علیه و آله سلام گله جناحتی اما ارادا و جاره پیغمبر الله علیه و آله سلام قران خواندی و اوتاتن حاضر بینه گوت خدا قرانه بینده او پیغمبر صلی الله علیه و آله سلام حس بواب گه نه جاره عبدالله بن مسعودی گوتی روجا کما هوذر کر کا پیغمبر صلی الله علیه و آله سلام یا برن یعنی کی یکشتی ی بری دشمنو ی بری بی اگر تیوی بری خرابیا کیب گهینه تا بشتینگه مدید پیغامر صلی الله علیه و سلم یشت جمعه ی شوی خرابترین شب و اموین وتی لای پیغامر صلی الله علیه و سلم عملا کیری وتی چون پیغامر نو فمدانه ما کس شازانی کی وچو بشتینگی و صلی الله علیه و سلم وتی مدید پیغامر تی تا انما ب سیاره پیغامر کا الله علیه و سلم وتی را سوفت کیوا چبو ی مودی یات دجمنی کی بری و خرابیا کیب گاینتا پیغامر صلی الله علیه و تعاو مرورك هاد بوا أجناء يعني أكل أجناء هاد بوا لمن وجوه تمن وربما ديني بيجا ومبادئ إسلامه ومبادئه كه يعني جوا رهاي بيان بس الله عليه وسلم أبى تودين هذه دينية جوتي وقرآن وقاندي ويرجع ده الله عليه وسلم يعني أبغى جل الجرايا على دوباره الله عليه وسلم بيان أو بو وقتة بعمر سع الله عليه وسلم وإذا صرفنا إليك نفر من الجن بعمر يود لركدت النخل قرآن خاندي إن أو حاضر بن اليرقوق دار بعمر صلى الله عليه وسلم وعلماء يجودي رحمة الله نبي يجودي أبئك الأدب طالب العلمة كم وقتة حاضر ببيت الجيكي كم خفير علمك ه؟ خفير علمك تبي أشبكه؟ أشبكه هذا اللي هو كده. ه تبشير درسي ويعني متشابك والجريدة. يو بعدها دش أجنبوا تأكدوا فلما حضروه قالوا أنصتوا. وقت الحاضر بين لنا بيعامبر الله عليه وسلم وبيعامبر القرآن درسي الله عليه وسلم. فلما قضية يعني وقت بيعامبر الله عليه القرآن هو خلاص كريم واللو الى قومهم شنو انف قوم خدا اجنا جنف قوم خدا ونف جماعات خدا او جله ارادنا غوتي اما داتاري دا ناسوره الجنده يا غوتي يغوتي واجنا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به عرب ایمانیش اینا ایر اما اراده ن بوده چون گیر برده بو مهاتیه یاد کرد و اجنانه اما ایمان اینا هو باور اینا و اف فایته شرب عالمین بو پیغمبر اینا خالص الله و علیه و سلام و اینا یه مشرکا به شر کرد و مشرک بیتینا رزیل کردن تینا اینونا کردن برچه چون عالمین بهش هر وقت بهش مشرکا ی بچته پیامبر صلی الله و علیه و سلم جنسیم که به مرؤف وو و این ناس هنگوش دارو هنگود ناسی پیامبر صلی الله و علیه و سلم هنگود لغت عربیش یش ارزانه هنگود زانی که پیامبر صلی الله و علیه و سلم یه حقه و افکارانه یا حقه هنگود بچته همو که رو گوشش نکن هنگود ایمان پناهینه اجنه هر مرؤف نیه و جنن و آو شورازان هنگود های وانی وتقال هنجوش امنيه بجد قالهم بوداجين سرهنا صرفنا اليك رب العالمين اريك بما ينبلص الله عليه والسلام ووقت ها قال بيغنبري بيس الله عليه والسلام وقال قرانه بيك حچي قال وان لما سمعنا الهدى امننا به وقت ها قال ابو يك حچي يك ايمانينا هو باورينا يعني خذيت بيش تمشكه دييانغوش على الاقل ما كيكر وكي أجلنا هكا خونكو بيغمبرنا ناسيبو صلى الله عليه وسلم چون أبي ها قال في قرآن البيتو وها قال بيغمبر البي صلى الله عليه وسلم دي ظانيت أفا وحيه ولاري خديغتي و أفا أخفنا مروفا ويا بشرعنيا واش اك هال إيمانينا برهنده فلما قضي وقته بيغمبر خلاص بي إيمانينا وچه ديش کر ولو إلا قومهم منذرين بس إيمانينا دعوش کر رامو الجنة هنا في قومة خدا منذرين قومة ترسان انذار يعني قومة ترسان وتدفع ايماني بلنو أبا حقي وراسي مديتا ما مرايكا حق وراس مهاتا ديوك انت في أميش بشنا سرفي لكي هاكر ناچين دهين عذاب دار ده. وله لاك شي ولو إلى قونهم منذرين وابا ايكل وحقايا وواجبا أبيد سر ملوجا بسرمان هرب كرب عامين صورة عصرة بجدول عصري إن الإنسان لفي خسران عامين بجد أسبوع اختي كم معروف همودش لهن همودة خسارة إن الذين آمنوا إلا أو كسبا أو خسارة نابا والناف خسارات هذه هنا دري أو إيمان وبارب خدبت نعيني وعاملوا صالحاتي وبشتنجي كارد باشكي عمل صالح كلي وتواصلوا بالحق وبشتنجي وصيادة خلكي كريب شه بحقية يعني إيمان تجيبيني وعمل عمل صالحش بکی، او چه دیش تی بکی، تیو دعویش بکی، بیاد دین خودش بالا ببکی، بیش ادب که واجب یا مستحب و سنته، و بیش نک حرامه، و رب العالمین نهی و مکیم، بیا بالی صعسم نهی و مکی. بیش الحقای واجب مروفي مروری، ما دم روز پیشیت بی تو مرور زانید، تیو مرور و هندبکت، و تواصل بالحقی. صالح بکی، او وصيته خالقيش بكي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بكي وتواسى بالصبر يا أخي إيش بكي أخي تي بالصبر إيش تهابي صبرها بيصير كرناع إبادة السرنا كرناع ونحوه سر ومضيبات أود بتدري صبر وتحمر تي بمربيت قلب سر ونها ما و وأما أو أخوفني إنه في مدى بلاغة كيفش تدرسها بكلها وخيرها بقدرته شو أبكي سين أبيت هي قبلها مخالفة لآيات القرآن وحديث بيعمر صلى الله عليه وسلم چجارا دین اسلامه اوا بمنه بود خوب کرد و خدا دانه و هر کی قبر خو نه واجب سر همو بصرمان کی کر و راستین بو خلکی چرهت خلکی دیار که چونکی ما من زانی اوا حقا اوا راستا اوا واجب اوا حراما دی بیا به عمل هر کی الله تعالی و اسلام حتى یحب لی اخیه ما یحب لنفسه گوت ایک لونگو ایمانوی کامل نابت درسان بیتاته او اشتمر بخود ویت یمر بو کیش و برای خوی بسرمان بیت من حقی زانی و از وی حقیه بود برایت خوش بیجم بسرمان و محاوله بکنم و بین مصر کری بین مصر بی حقیه و من او رایی که خلط زانی مخوله دیر کرد تیوی از برایت خوی بسرمان شده چرم بکنم ندیر کرد هرش دکر بیده سبب کو زرار بیهی تا برای مروی بسرمان دنیا و آخرته تیوی بی من رو بشته بودیر کرد و لی دیر کرد او دي نصيحات او هنجي ون يام مروي بواجب خرابو تو خدا, خدا نخو خير خيرهوي او قناحا كان جي لسروي متواق ويقامة الحجة سرويها تكرم چون كراب العالمين بيغمبريت غريك دين بو چه بيغمبريت غريك رسولا يكون للناس على الله حجة بعد الرسولي دخل كي چه نبيني چه حجة نبيني اميش هل مرويك ما مادم ظانید امر بالمعروف و عن مر کرد و دعوی بکت واجبه سروی او چب کت؟ حجت سر خلکی چلی بکت؟ را کت بو خلکی دیار کت داخل صبح نبیجید والا منه ظانیه چونگی مهمه پیغمبره اوه کد دعوی بکن دین خوده بلو بکن و دینی بگه این خلکی و بو خلکی دا کس نبیجید والا بو منه حادیه گوتن منه ظانیه چه یه حقه و چه یه باطله و یه سرويش واجبه بخلق بيجيد ما دم ظانيد و امر بالمعروف و ممكن نافذ هنا نافدهانا سرويش واجبه بخلق بيجيد اوهبكا واجبه وافشناكا حراما قالوا يا قومنا امر بالعالمين دمو ما تفاصيله هندك تفاصيل دعوا وواكت وقت او اف جماعات و اجنا ايما اينا يو بش تينجي چو نافنا قومي خودا خود قالوا يا قومنا اننا سمعنا متي اي قومه ما بقى جنب بده قوم يا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى تما يا قالبي وما ايمانش بينه هنا كتابك رب العالمين يا هنا يا اخره كتابك جالك جالك قدر جالك ماصنه تبك حقا يا راسته انزل من بعد موسى رب العالمين يا هنا يا اخره باش موسى عليه الصلاه والسلام بوتي وقولتي من بعد موسى. شو جي هنداك يقولتي أف أجرنا جيبون. بجيا شرعامين بتشفر يتربو. موسى عليه سلط وسام في آخر كتابهات يا خاله إنجيله. بس يبانه عليه بحسي و بری نوکش و کی نوکنه بو هر پیغمبر بو که چو بو قوم خود چو قومه که دی منزم نبو بتعیره ایمانه که پیغمبری ما و امیش اگر بو اکی دیش بو بومن آد بو ام رب آمین هر نالوی و چی بکن ایمانه پی بی بید هر پیغمبر بو قوم خود چو. بس اوه یکل خصائص پیغمبر است الله علیه وسلم که پیغمبر بو چو بو بو همه قومه ه بهموا قوم أهل عادى وما أرسلناك إلا كافتا للناس بشيرا ونذيرا بهموا خالك يا هادي وحديثك هاي بيان بس عوضا بحسي أجناس يكذب بجوا بعثوا إلى الأحمر والأسودي مش أسويتي ما هنورتن بهموا قومك الأحمر والأسودي الأحمر والأسود إيه ك تفسير تفسيرتوى يعني الانس والجن يعني أتباع من هنا هناتيم بوكيف كه بمروفة والجناه بس الله واسم شترى من أزهار هناتيم، لأن بيعم بس الله واسمه شترى أتباع من أزهار هناتيم، لأن بيعم بس الله واسمه شترى أتباع من أزهار هناتيم، لأن دیشتم ما بونگو پیغمبر فرینا کرد بون، حیاتت من بونگو و خیلیانو ورای که حق بونگو دیار کنه همون که ترسین روز قیامت و عذاب و جهنمه، هوا رب العالمی وقتی دیشته هوا بحثشون که جالکی تابید، جالهمات تابید، اجنام مروران، و پیغمبر رب العالمی الکی ورای کرین خود در فیوافرینا کرینه. هر الکی اهل عراق همه خرفا کرد، دست جالی اهل عراق بونگو فلان كاس نبو جو رئيس وزراء نبو جو فلان نابوون فلان نابو, نابو, نابو وهذه العراقية كيتي دهين كردية دهين عربية دهين تركية ده أو تركمانية دهين أفغ نعمو دهين شرنيه همول فانا ببناء كيه رئيس يابو ببناء وزير بس أما هالأهل اللي فواجت شلواتنا إني دولة خواري فبري ويربين رئيس ووزير وعوادلنا بعند شباب العالمين وقت واجوتي يعني بحسين ده كبيه عمبر بونجور ما يدبر نبي پیغمبر بلد مرو و هم گوی بوکی شتاتین بو اجناد شتات هر مکی ارا درب العالمین اف جماعت اجنبر و ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم برکد نبی پیغمبر ده حقیب زانه پشت اینگی بو خلق چه رپکن بو حقیب بو خلق خوب بو اجندی بیجنه و اند هندت مفسره شگوتی کتاب انزل من بعد موسی یه گوتی بود چه بانه گوتی؟ ما یه ها و قدر بیوام آزم بیلانی خودیاتی خوری پشتی موسیٰ علیه و سلام یه گوتی چون که انجیل تمام کراکه بو تورات بو یعنی اصل انجيل همون نفکر ادهاد بو نف تورات ادهاد همه او هنده چه تهات بو زیده کرون هنده چه بو یه اصلی تورات بو برهنده رب العالمين أو يك هذا بحثي كثر بحثي كتورات قلت إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى كما قال كتاب كبير رب العالمين هنا أتى خارج وكيف بجت تورات آخر أو تورات برجع فحقي وراسي هو دين حق وراسك بما هتي أديارك مصدقا لما بين يديه قلت أف ورب العالمين هنا أتى خارج كقرآن او كتب البيشيخ وهمه راسي انت داري كتورات وانجيل انجيل و زبور وهمه او كتب الرب يهدي الى الحق متى تي اغا كتبك و غلق و مازنه بري خالك الدات هداية و خالك منو كثير رحمة خدالبيد بجيت يهدي الى الحق يعني هداية و خالك الدات بو عقيدة راس و بو راس وهمه تششتك راس هر إذا تقورك رأس بيت يعني خبرك رأس بيت الناف كيف يكتبه؟ الناف قرآن يكتبه يعني أو الناف قرآن ده هر أو عقدات قرآن ده أو يدرس أو يحقه وهو خبر يد هاتي نقول أو قصة بمهاتي نقول أو شتبوما هاتي يقول الناف قرآن ده همو أو يحقه ويا رأس ده وإلى طريق مستقيم و بأف كتبه بري خلقي ده, ده أو رأيك راس أو أخدبهما ديار كريو أن هذا صراطي مستقيما أو أمرو في دقيه يعني أو أمن كثير رحمة تاخذنا اللي بيت إيرجده إلى طريق المستقيم يعني العمل الصالح بجد هر وي قراني داري مروف وي عمله راس ويدرست أو عمل صالح فهي مروف ينزيك يخدهدكاد ومروف يديدكاد الجهنمي والعذاب رب العالمين. هرب كرباعين قرائد البجيت وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا عن صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام يعني أخفن ربع عالمين ياهم قالوا بشي وتدهاي راستي وتدهاي وعدالة حكمت ودهاي شجرات شتانية نحاشدروت دهيا ونظلمت دهيا يرجو تيهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم يعني بيت اف كتابا برم البيانات هدايات حق عقيده راس أو فنيد باش ويدرس ويحق و طريق المستقيم وبرم البيانات بي عمليه ادرس أو, او عمل بيت اوامر بيتبت با هاشتا او عمل صالح يعني غير قرانه نهدايته نه هدايته نعقيدك راس ها مو عقيده باطلا عمل غير قرانيش بيت بطلاب عمل كباش ها مو عمل شيا ها باطلا بس ابيت او قرآن ده مهاتيو او او وحي او عقيداو او اخبارو او قصة دهاتيو او او راستا و او حكمنا في قرآن دهاتيو او او عدالتا تدهيو راستيا تدهيو و عملتي باوية غير غيري ويت شتا دانيا غيري ونهي صالح ويدرستا يا قومنا نا اجيب وداعي الله بشتبو قوما خو ديار كري اجنا بوتي أولا ما هو غالب وما إيمان بينا أفكتبه بو أولا رب العالمين يبغي كري بعد ذلك يقول قوم ما هان دان بهم ده كو إيمان بينا وتي أجيب داعي الله وتي جابا وي كسي بدنوه وي دعوه بخوده اتكاد كى پهغمبر صلى الله عليه وسلم ياني جواب قرآن بدنوه كى قرآن چد بيشتامه قولوا آمنا بالله باش تمام ايمان خود بينه جوديا با داعيه دعوان گوت گد ودا ايمان بينن داعي الله وتفا بي امبا الله وسلم دعوان گوت گد وي ايمان بو بينن يعني نه باش تمام ايمان بين دغه خوب درمن سبب برنامه ياد در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 و آوکس راست داو، و آوکس حقه، بو خودبتنه بید. اما هر کس که دی دعو بود دنیایی کرد و دعو بود مناصب دنیایی کرد، آبادش نیه، آباد دعای الله نیه، آباد دین خودبلو فناکت. آبای دعوای بو کیت کرد، بو خود کرد. دعوای بو حزب خود کرد و جمعه خود کرد. دعای الله، اوه یا راز بیشتر ولی از دین خودش بالا ود کم، توی ادعای باز بکی بکد، هم باز با خودش بکد. بیشتر عالم ورن، اذب کن چون که ربعمی کیف بدت؟ و افزش نکن چون که ربعمی کار بلد بدن. هم و کسیم من دعوای کردم نو و نو علاسوزی دین اسلامی شعر، بودند دادنگاب خوبه این دکم، و بودند خوبش به خم ناف پرلماهانه دا، اذ مروره دعوی با خود کد می‌بوخه با خود کد. هم و کنی در راست بید هکم روی دعو بود دین خدا کر. به هندش رب العالمین هم قبیلی و جاهد و فی سبیل الله. تو خوادیکن بود بلافکر ند دین خدا. عجیب و داعی الله و آمین بهی. تو جواب پیامبری داده وسال الله علیه و سلم و ایمان پیبین. هکنگو جواب پیامبری داده وسال الله علیه و و ایمان پیینه. ایمان گپه اینا پشته اینجی جوابیده وای یعنی هشت تای گوته انجو کرد اونو عملش وی دینی کرد ویش دیگر رو به پیامبر این الله و سلام یا غفرلکم میذنو بیکم. ابرو علیم دگونه حیطونو خوش بید. تو گرکس که مصارم هم بود پشته کفرن ابرو علیم گونه حیطی هم آمده شدید. هم آمده خوش بید. هم ابرو گویی میذنو یعنی دهندگونه حیطونو خوش بید. مفسر اون دهند کاررحمت خدا له بیته گویی اوا أدب وإحتراما أجنايا. يقول يا رب العالمين هندا جناحه نقود يا خوش بيد او أو حس كده. هندا كاش بالك يشوف مختلف كده. بالك ينقول خوش نبيش، لأن هو عادي رب العالمين. بس هندا إيه كلا نقول يا رب العالمين هموج جناحه نقود يا خوش بيد. آه هندا كاش يقولي، تشوفي هندا جناحه هاي، كجيرة باج بها كمروف بكاد. هميت ما بين مروف وخلكي. وید ما بین آمرویی خالقیده، آو خوش نابن. ایله تی به خدا نه وگردن آمرویی آذاب کرد. برهنده هنده واکسانه، وا اجنانه، وحده بود یا قومی خو، تاگون که ایمان بینن و بازی به خداب تنبینن. و بحثی که عمل صالح کن، رب عمد گونه هندگونه اینگو خوش بید. ابد ما بین اما ما بین آنگو خالقیدامن. آو تی به خاله گردن و یوجیر من عذاب آلیم. ورابر عميد دنگو پارزید العذاب اکا قلق اب نخو شو اب اش ک عذاب اگر جهنمه اه همو کسا هر کسا کی ایمان بینید اجیب داعی الله و آمنو بهی و عمل صارح کد اجیب داعی الله يعني جمعی بدن و يعني امرتوی جیب جیب کن و آمنو بهی ایمانش بخود ابتنه بینن و پیغمبری صلى الله عليه وسلم هر کسا کی افتر رابر عميد دنگو نحتوی خوش بی و ده پارزید العذاب وجهنمية. لن يقول أنه ما بين مروفه و وما بين بينه مروفه و مروفه أو تبعه مروفه في الدنيا إلى جلده وحبه الغد يقول أنه تارجه قيامته حساب ما بين مروفه ويته تكره ومن لا يجب داعي الله بشتي أجرنا قوتيا قوم يقول أنه إيمان بينا وقوته كفايدة إيمانة چيا حتى وإيمان إنه عمل صالح كالقوته خوده دقنا حد نقول خوش بيدي نقول ببالي عذاب جهنميش ويتبه هكا مك ناكا هكا مك إيماني ناينن هكا مك باوري ناينن هكا مك عمالي صالح ناكا ومن لا يجيب داعي الله مجواب عمالي ندن وساء الله عليه وسلم يعني إيماني ناينن فليس بمعجز في العبي ترسانة. ترساندن وهي تعولش وتولوا إلى قومهم منذرين وهي تنقوم يخوش لك ترساندن ترساندن كأفبو أقول يقول إيمان بينن خدّد يقول أحدنقول خوش بودير عذاب جهنم خلاص إيمان فليس بمعجزين في الأرضي يعني أو تجارة خلاص نابد, رب, رب, خلاص نابد رب العالمين يعني هكذا رب العالمين عذابك بوينا تجارة وخلاص نابد هرجة كابد إلا عذاب دجته وتجارة رب العالمين فليس في يعني تجارة وخلاص نابد رب العالمين وليس له من دونه اولياء وبجلي ربع عاملي وتشوف اش دعوانشنينه ويمروي سر بخي دو بارزيت وانا كان عدمه خدهو بيت اولئك في ضلال مبينين امروته او ايماننا انن وعمل صالحنا كان افين نافطارياتك اشكرادا حسب ضلالته كذب مروي ظاهر نيه او ايماننا انيد وعمل صالحنا كان بلا هرباج بيت مخلكي بلا هر شلية باش بكت. هر بجنة والله قالك انسانيا قالك مروفة كباشة هلائك في بلال مبين هفه نافطاريات يكا اشكراده وخرابترين كسا لا لغب العالمين لا دي رب العالمين هف مروفة خرابترين كسا هم مروفة كافر بيت يا مشرق بيت يا بيت يا ملحد بيت يا خدا بيت اللا الدين خده وإيمان بخده نعيني وبيغمبرنا نعيني صلى الله عليه وسلم او تشته خده بيت هلك سكوبيت أولئك في ضلال مبين كس الفن ظلال ترنيح ضلال ظلال أو السر كدشة سر كشيطاني الشيطاني هو العالمين يقول تيمم وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا سبلا أفهمه أو ده الشيطاني هل وكيبي عن الله عليه وسلم وما قولتي أخيرا قوم خطر صاند متاكئونك إيمان نائما باشین و خلاص نباشند عداب را بر عالمی. امکانش دوونیش نیست. اونو پارزند عداب را بر عالمی. اونو سه دلایلت کو اشکرا، سه دلایلت کو اشکرا و اوه، یعنی دهنه دشتن ناوچه نمیده هکسر به هندی بمیرن. و همه گا به هر کسی دعوت کرد، دین خدا بلافاکت دهود دین خداه تلافاکرند. کمروف بو بیش از کت ایمان اینه، اوه جزای که ربعمین دوی با شیریل تکد. وهاجة ايمانش نعينه بارينه إني وفشولنا كعيش إقامة أبى يا هنجي دعوه كده شر هال دعوة كده كامل بيد بي همو بي هاتين هو دعوة يا كري رب العالمين يجوت يا مش دعوه دعوة بكن وأجلناش قال بي وقت قوم هو دعوه هات يا كرنا بس بيجوا عالم الترسينم يا باز به حسی به حاشتی کم و به حسی جهانی بنام کم امشی و خلاته جارکت به آمبران بیار هر دو که دید ده هیوی خوش کیو رب العالمین دو بیجی تو دقت هندی داش آیت عذاب و ترساندنش رب العالمین هر هو مرو به چه کی؟ هک مرف مبین و هر دو کانه دویده چله هد بیته ایمان داره کراس اما هک مرف این دو رخه گتر رخه عذاب گتر یا این دو رخه هیوی و ها فتا فشخور كو شخنا دعيه منوف نبتا إيمان داريك راسو يدرس نبتا ضال بيت وله هندش في آية تشغطي أولئك في ضلالي مبين هم إيماننا إندو عمالي صالحناك ها ويسر جي يسر بلالك أشكره وآخر دعواننا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين